حصريا على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبة قافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فَكَانَتْ هَبَاءً مّنبثًّا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَنَاسًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الأولين وقليل من الآخرين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 واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر مخطود وطلح منضود وظل ممدود وماء امسك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 أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سَمُومٍ وحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّيْحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباء للأولون قل إنت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 من زقهم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين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 أفبهذا الحديث أنتم مدهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب ال منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدين ترجعون لئن كنتم صادقين فام